بسم الله الرحمن الرحيم هذه والكتب كِتَابٌ لَدَيْنَا عَالِيُّ الشَّكِيبِ أَفَنُضْرِبُ عَنْكُمْ ذِكْرَ صَفٍّ نی نوی إِلَّا ورک ومضى مثال الأولين الذيجان لن ق الأمر بم الد ج كُ في غ سُوبُ ليسم انشَرَ النَّبِي بِبَرْدَتِ مَيْتًا كَلَّا لَكِنْ طَرَجُونَ پو وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا له BELL! <laughs> نو